هو الذي سيدافع عنه ودفاع الله عنه أقوى وأعظم من دفاعه عن نفسه لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام طمأن أبدا وأعاد إليه ما قاله له في الغار قال لا تحزن إن الله ما معنا ما تخاف أبد ما دام الله عز وجل يرعانا بعنايته فلا تخف ولا تحزن ولا تشغل بالك بالدفاع عن نفسك أو بالدفاع عن غيرك اترك الأمر لله عز وجل لأننا بذلنا كل ما في وسعنا ولم نقصر في شيء نستحق عليه اللوم والعتاب فليس علينا إلا أن نسلم الأمر لله والله هو الذي يتولى الدفاع عنا. ولم يكن ثراقة يقترب من الركب حتى دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت قوائل فرسه في الأرض يعني الأرض بلعت رجلين الفرس فأصبح الفرس في مكانك التنفاق لا يستطيع أن يتحرك. وسراق يستغيث ويصرق ويستجير يا محمد أنقذني من الموقف اللي نفيد أنا, أنا أعلم أنكم قد دعوتم علي، ويعدكما بأنكم لو خلصتماني من هذا الموقف من هذا المأزق من هذا الحرج الذي وقعت فيه لن أدل عليكم أحدا أبدا وسأدفع عنكم الطلب وعندئذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب له وخرجت قوائم الفرس من الأرض وقدم سراقة على رسول الله وعرض عليه المعونة شوفوا الوضع كيف ينقلب قلوب الخلائق بين أسبعين من أصابع الرحمات يقلبها كيف يشاء سراقة الذي خرج ليطلب رسول الله ويأتي به حيا أو ميتا إلى قريش تحول قلبه في لحظة واحدة، فأصبح يعرض على رسول الله العون. يقول له أنا معاه زاد ومعاه ماء ومعاه كذا يلزمكم في الطريق تفضلوا خذوا كل ما يلزمكم أنا مستعد أقوم به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يقبل من شيء قال له لا، ما احنا محتاجين منك شيء. إلا أمر واحد وهو أن تخذل عنا من يطلبنا يعني إذا لقيت حد جاي في الطريق يطلبنا ويحاول القبض علينا فاصرفوا عنا فقط أما زاد أما ما أما غير ذلك فلا نريد منك شيئا واقتنع فراقة بذلك وعاد مؤمنا مسلما ثم نادى رسول الله وطلب منه أن يكتب له أمانا وأن يكتب له عهدا حتى إذا ما قويت دولة الإسلام جاء سراقة بهذا الأمان فيحققه له رسول الله صلى الله عليه وسلم النفذ الموقر هو عمل نعم النفذ الموقر هو عمل نعم في نفس هذا المقام إصلاح سراح لا سراح أسلم نعم في هذه الوحظة وأخذ ورقة من رسول الله سلام بالامان. وقد وعده الرسول كما ذكر ابن حجر في الإصابة بأنه سيلبس سواع الكسرى وقيصى وأنه ذهب إلى مكة وأخذ يخذل الناس عن رسول الله ويبعدهم عن طلبه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 راقة إلى مكة وهو يخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنهم الطلب واستمر رسول الله في رحلته ذاهبا إلى المدينة وفي الطريق حلى خيمتي أم معبد معبد امرأة خزاعية برزة يعني كانت تجلس للرجال وتقريهم وتستضيفهم عندها في خيمتها وكانت امرأة تقوم بالمصالح العامة لمن يمرول عليها نزل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأحوال عندهم صعبة جدبة فطلب منها أبو بكر رضي الله عنه شيئا يبتعونه منها ليأكلوا عشان تعرفوا حاجتهم إلى الزاد مع صراق ومع ذلك تعفف عنه رسول الله لم يقبل فقالت أم معبد قالت لأبي بكر رضي الله عنه لو كان عندي ما يطعم ما أعوزتكم الكرة يعني لو كان عندي شيء يؤكد ما كنت بعلكم أنا كنت أعزمكم ضيوف عندي تنزلوا ولكن ليس عندي شيء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب من الخيمة فوجد شاكاً عجفاً نيمة في الأرض ما هي جدرة جف فسألها ما هذه الشاك يا أم معبا فقالت خلفها الجهد عن بقية الغنم يعني إنها ضعيفة ما هي جدرة تمشي علشان كده رجد والغنم الأخرى خرجت ترعى وهي ما فيها حيل تمشي خارج الخيبة فقال لها أتأذنين لي أن أحلبها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأم معبت أتأذنين لي أن أحلبها فقالت هي أجهد من ذلك يعني ليس فيها ما يحلب لو كان فيها حليب يقول نحن حلبناها إنما ما فيها شيء يحلب مرة واحدة هذه عجفاء يعني جلد وعظم فقط ما في لا لحم ولا لبن ولا شيء ولا لبن ثم قالت له افعل ان شئت فذهب صلى الله عليه وسلم الى الشهر وامسك بها ومسح ضرعها فدرت ثم حلب في وعاء حتى ملأ الوعاء حليبا ثم قدمه لأصحابي فسقاه، وقال ساق القوم آخرهم شربا يعني عزم عليه أن يشرب هو أولا ولكن له صلى الله عليه وسلم وضع لنا القعدة عشان نتأدب بهذه الآدات ونتعلم هذه الأخلاق من رسول الله ومن ديننا الحنيف ما هو أكون أنا رايح أجيب مية عشان أسكي الناس وأشرب الأول واسيب العطشان عطشان هذا ليس أدبا وليس من أخلاق المسلمين إنما أخلاق المسلمين وآداب الإسلام أن آخر من يشرب هو من يسقي القوم الذي يتعرض لثقاية القوم يكون آخر من يشرب منهم إن أحيان ما أحياني خاف لا أحسن المياه تقلق قبل ما أشرب خلينا أشرب آخر. وهذه آداب خارجة عن آداب الإسلام فأدب الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحادث يعلمنا أن الذي يسقي القوم يشرب آخر القوم ولا يشرب قبله فسكاهم جميعا حتى رووا وأخذ الوعاء فشرب حتى رووا صلى الله عليه وسلم ثم حلب فيه مرة أخرى وتركه مملوحا وتركه مملوحا لمن؟ لهم معبا لماذا؟ طم خلاص ثم شربوا شبروا ما كان في داعي للحلبة التانية دي لا. هذه تشير إلى نقطة هامة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الخير للناس جميعا هو شرب وأصحابه شرب أم معبد شربت أليس لها زوج قد يأتي بعد قليل فيسأل عن شيء يقوله أو يشربه فالأمه فيكون الرسول قد أعد له ما يشربه كما أعد لأم معبد ولأصحابه ولذلك ملأ الوعاء حليبا وأعطاه لأم معبد حتى تستضيف به قوما آخرين أو يشرب منه زوجها إذا عاد إليها وفي هذا إشارة مواضحة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يحب الخير للناس جميعا ولا يؤثر نفسه على غيره ولذلك يعلمنا في الحديث الشريف والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو ما يحبه لنفسه معنى معناه هواء مع نعم معناه هواء هواء هو كيف شربنا شرب حتى هواء روية يعني أزال العطش يعني زال عنه العطش نعم هذا كله لا شبع هذا عندما ينما عندما يشرب نقول روية أو روي ولا نقول شبع شرب حتى شبع لا الشبع إنما يقول عند الطعام والريع عند الشراب فنقول أكل حتى شبع وروية حتى وشرب حتى روية نعم محلها يعني إيش المكان الذي كانت تقيم فيه على طريق الساحل بين بعد بعد مغادرة الرسول السلام يعني الطريق عندما قرب من ينبوع عندما قرب من ينبوع كان هناك خيمة أم معبد. نعم لماذا أخذ الرسول إلى الرسول لم على لأنه إذا أخذ الطريق العادي يقول متواكلا ولا يكون متوكلا التوكل هو أخذ الأسباب والتواكل هو ترك الأسباب والاعتماد على أن الله سيدافع عنه ونحن كمسلمين المقدمة الطويلة العريضة التي شرحتها في درسين قلت لكم فيها لابد من أخذ الأسباب نعم أم معبة لعلها أسلمت يعني ليس هناك نص صريح على أنها أسلمت أو لم تسلم مثل مسألة عبد الله بن, بن أريق تمام ولكن سوجها لما جاء ولكن سوجها لما جاء ووجد الحليق وشرب منه تعجب من الأمر فأخبرته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف وقال لها هذا صاحب قريش وندم على أنه لم يكن موجودا في تلك اللحظة التي حضر فيها إلى الخيمة ليطمئن به ويصدقه وحاول واجهد نفسه ليلحق به فلم يلحق به فهذا إيمان من ابي معبد بما يثبت انه قد برسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يخرج معه وان لم يروى انه هاجر معه, أو قاتل معه <تصفيق> الأخ يسأل بيقول ولو كان الشراب قليلا أسكي أولا وأشرب أخيرا أقول نعم واللي بيسقي يده عرف إيش اللي عمي أفرض إنها كاسة واحدة أصبها لواحد وأترك الباقين لا أعطي لهذا منقدار وهذا من منقدار وهذا من وهكذا كل واحد يكون قد شرب شيئا يعني الزاقي يقدر الموقف بحسب ما أمامه ملوى المؤمن كيس فطن يعني ممكن يعني لازم كده يكون عنده بصيرة المؤمن لابد يدبر الأمور بعقله ويفكر ويتصرف. لابد من هذا عندي كاسة ماء وعندي أربعة عطشانين أصب بالكاسة الواحد أقول خد شربها والثلاثة موتوا بعم مقاومة العطش به حتى يجد الماء وهكذا هذا إذا كان الماء قليلا أما إذا كان الماء كثير فاسقي حتى يشبع كل واحد منهم من الري وتبدل أضلاعه نفهم ولا لا نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبة وسار في الطريق. فقابله الزبير بن العوام وكان قادما بقافلة من الشام فيها ثياب وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا يعني الزبير رضي الله عنه وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه وهو عائد من الشام معاهر قافلة قاب الرسول الله في طريق الهجرة الى المدينة وكان معه بضاعة جايب بحث مكة نعم الزبير من السابقين للإسلام نعم, نعم. أسلم وكان عمر مثل عمر سيد بعمق علي رضي الله عنه فكساه ثيابا بيضا ولبسه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دخل بها المدينة في يوم الاثنين ضحا من شهر ربيع الأول وتم بذلك هجرته إلى المدينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه داه وبعده عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الغار ومعه صاحبه الصديق ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن أريقت وساروا جميعا عن طريق الساحل طريق لا يطرقه الناس كثيرا وعرف صراقة ابن مالك الخط الذي يسيرون فيه فتبعهم وحدث له ما حدث وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له لينقذه مما هو فيه ووعد الرسول بأنه لا يدل عليه أحدا وأن يبعد عنه الطلب ودعا رسول الله ربه فاستجاب له وأخرج قوائم فرسه من الأرض بعد أن ساخت فيه وأقبل صراقة على رسول الله يقدم له ما يمكنه تقديمه من العون فعرض عليه الزاد وعرض عليه الماء ولكن الرسول رفض ذلك منه وطلب شيئا واحدا وهو أن يرد عنهم الطلب من يأتي ليتعقبهم ويسير وراءهم ليكتشف سرهم على سراق أن يخذله وأن يبعده ويصرفه عن هذا الطريق ثم عاد سراقة على هذا الأساس وقد كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أماناً ووعداً أخرجه سراقة يوم فتح مكة فأمله الرسول عليه الصلاة والسلام وكما ذكر ابن مالك ابن جعشم بأنه سيلبس سواري كسرى وتاجه وقد حقق الله له ذلك في خلافة عمر بعد أن فتحت المدائن وجيء بتاج كسرى وسواريه في الغنائم دعا عمر بن الخطاب صراقة ابن مالك وألبسه التاج وألبسه السوارين تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذها منه ووضعت في بيت مال المسلمين. نعم ما تركه له هو الرسول وعدوه بأنه يلبسها ولا يملكها. ممكنه؟ الرسول قال له كيف بك يا سراقة؟ وقد لبست سواري كسرى بس لبس فسيدنا عمر تحقيقا لهذا الوعد ألبسه السوار وألبسه التاج ولكن الرسول لم يقل له ستملك سواري كسرى وتاجه لو قال ذلك ما تأخر عمر عن أن يملك سراقه هذا التاج وذلك السوارين لأن هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خليفته أن يفي به وأن يحققه وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ومر وهو في طريقه بخيمتي أم معبد وطلب منها أبو بكر رضي الله عنه شيئا يأكلانه فقالت لو كان عندي شيء ما أعوزتكم الكرة يعني أنها لا تملك شيئا ولو كان عندها شيء يؤكل لقدمته لهم ضيافتان ولم تطلب منهم قيمته وثمنه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة عجفاء في ركن من أركان الخيمة فسألها وما هذه يا أم معبد يا أم معبد؟ فقالت شاة خلفها الجهد يعني التعب لا تستطيع أن تسير مع الغنم. فقال لها أو تأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت له إنها أجهد من ذلك يعني إنها لا ليس فيها ما يقلق. ولو كان فيها ما يحلب ما تركناها نحن ولحلبناها واستفدنا بلبنها ولو كان فيها ما يحلب لاستطاعت أن تخرج مع بقية الغنم ترعى كما ترعى الغنم ولكن الجهد والضعف والهزال الذي أصابها أقعدها عن أن تسير وتخرج مع الغنم فترعى كما ترعى بقية الأغنام. ثم قالك للرسول إن شئت فافعل يعني إن كنت تريد أن تحلبها جرب حظ. فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح ذر عن الغنمة فدرت وحلب حتى مل الوعاء. وسقى أصحابه وسقى أم معبد وشرب هو آخر القوم وقال عليه الصلاة والسلام ساق القوم آخرهم شربا وعلمنا بذلك نوعا من الأدب الرفيع والذوق العالي في معاملة الناس يعني أن الإنسان إذا كان يسقي هو الناس من قلة الأدب وعدم الذوق أن يشرب قبل أن يسقيهم بل عليه أن يسقيهم جميعا ثم يشرب هو ما تبقى من الماء أو الحليب وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فمن الأدب والأخلاق في معاملة الناس أن الإنسان إذا تعرض لسقايتهم لا يتناول شيئا قبلهم وإنما يسقيهم هم أولا ثم بعد ذلك يشرب آخرهم وبعد أن شرب الرسول وأصحابه وأم معبد بعض يعني لو بدأت غيرهم يقولون يعني ابن بنفسك كيف هذا؟ لا هذا خطأ خطأ غير جائز لأن الرسول علمنا أن الذي يسقي القوم هو آخر من يشرب لأن تقدمك على غيرك فيه إثارة لنوع الأنانية تبغض الناس فيك وتجعلهم يكرهونك. لأنهم ينظرون إليك نظرة الذي يؤثر نفسه على غيره ويقدم نفسه على من سواه ومثل هذا الذي يوصف بتلك الصفات يكون مكروه مبغوط عند الناس لا يحبه أحد ومن آداب الإسلام أن المسلم لا بد أن يتحبب إلى إخوانه وأن يتودد إليهم وذلك من أعظم ما يتحبب ويتودد به الإنسان إلى إخواني أن تسقيهم أولاً ثم تشرب أنت أخيراً يشعرون بأنك تؤثرهم على نفسك فيبادلونك هذا الإيثار بالحب والمودة والتعاطف والأخوة التي تسود بينهم نعم حتى في حديث غروكاراً ضعيف حتى في حديث غروكاراً ضعيف في إيش؟ لأن في هالقول يعني بعض العلماء هذي يستدلون هذا بإيش يستدلوا إيش؟ يعني النبي قالت الله عز وجل يبدأ بنفسك يعني النبي قال يبدأ بنفسك هو يقولون كذا ما عنص عبنا ولا ضعيف ولا حتى موضوع <تصفيق> <تصفيق> ابدأ بنفسك الملاذ ابدأ بنفسك هذا يا إخواننا في النفقة في النفقة يعني ما يكون معي مال لا يكفي إلا أنا وأهلي وأبذل وأبذر للناس وأجلس أنا وأهلي جوعان والرسول يعلمنا أن النفق عليه تبدأ بنفسك ثم بمن تعول هذا في النفق أما إذا كنت تسخي الناس ماءً أو حليبًا فلا تبدأ بنفسك أبدا لأن الرسول قال ساق القوم آخرهم شربا مفهوم هذا يا اخواننا نعم الحديث هذا مروال هذا حديث الحديث موجود في رياض الصالحين رواه ابن اسحاق ونعم ومذكور في السنن في السنن نعم بعد ذلك حلب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الوعاء حتى ملأ وقدمه لأم معبد وتركها وانصره نفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس جميعا كيف؟ لأنه شرب وشرب من معه وشربت أم معبد وكان يكفيه ذلك وينصرف ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام احتمل أن يأتي قوم آخرون إلى أم معبد فمن الذي يحلب لهم وقد يكونون في حاجة إلى مثل ما كانوا هم إليه ثم أم معبد أين زوجها إن زوجها غائب عنها فقد يعود إليها جائعا يحتاج إلى شربة من حليب فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوفر هذا الحليب عند أم معبد حتى إذا جاء زوجها وجد ما يقوم به أوده وفي نفس الوقت إذا مر بها قوم آخرون قدمت لهم ليشربوا من هذا الحين وهذه دلالة على النفس الخيرة النفس التي تحب الخير للناس ولا